وأشهد أني المحمد لن يحمده ويصنبه صلى الله عليه وسلم وعلى وصحبه وسلم وتسليم وتسليم وتسليم وعلى الله معه فهذا صحيح في إيمان مسلم رحمة الله إدامة صلاة المساكري وقصرها مع باب مسلا من بن عمسا وهذا وهو قال حدثني أحمد بن جعفر المعطرين والمعطر في أحداث من تاليمن من سبينين الشيخ جمهة بسر الله قال حدثني الناطر بن محمد قال حدثني أكلم الله قال حدثني الشجاب جهاز بالله أبو عمار ويحنى منه الكبير وهو أبو ناصر اليمامي الأبي إمامة وهو إبنائي طالع كلمة بن عمار ومقي شدال أبو أمام وهو رثيب وصاحب أنس لمشى وأذنى عريق فاطماء وخير عن أبي أباكتا قال قال عمرو ابن عبسة السلمي وولدنا أصحابي الجليل عدس أردين الإمان الأمير أبو النجيح السلمي ذوي سميت كان يبقى له ربع الإسلام قال عمرو ابن عبسة السلمي كنت وأنا بني يا فهم أن الناس على ظلالة وأنهم ليسوا على شيء وهم يعبرون الأوثان فسمعت غراثني من مكة يخبر أخبارا يعني النبي صلى الله عليه وسلم فقعت على راحلتي وقدمت عليها فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفياً أي في بداية أمره جراءه عليه كومه من الجراء وإياه المقدام التسوق على بالأيبة فطلطفت حتى نخلت عليه بمك وهذا من عقم هذا الصحابي الجليل رضا معك فقلت له من أن ما أن ولو يؤمن من أن ما أنت يعني موظفك ما صفاق وما على مدى ولم يقول له من أنت ولدي ممنوع ما لغير العرض والمرابح السؤال عن الصفاق ما أنت قال أنا نبي ما قل له من أنت لو قل له من محمد بن عبد الله لكن قل له ما أنت النبي عليه الصلاة والسلام سيد الفطناء والأخياء والقلاب قال أنا نبي يوم. عليه الصلاة والسلام فقلت وما نبي يوم. قال أرسل لله فقلت ومأي شيء أرسلك قال أغسلني من صورة الأرحام ما شاء الله فهل عسينا من ترليهم أن تفسدوا في الأرض وأن تقطعوا الأرحام أولئك الذين نعلموا الله فأصموا وأعمى أبو صار الرحيم اشتق لا يسموني أسم الله عز وجل من وصل الله وصل الله ومن الله أرسلني بسلط الأرحام وكسر الأوثان منذ الكرام من النبي عليه الصلاة والسلام سلط الأرحام بالدوحيد منذ الشرق وألمه معناه يبين أيضا بسلط الأرحام أرسلني بسلط الأرحام توصل بوسائل شك أحد إما بالزيارة من آل بآخر وإما بالهلية المال وإما بالسلام وإما بالاتصال وسائل شفا قال أرسلني المسورة الأرحام الإحسان للأرحام وكسر الأوثان التي تعمل من الله سوى كانت مجسدة على صورة أشخاص ورجال ان لينس او على غير صورتي لينس ان وضع كل ما يعبد دون دف وكسر الاوثان وان يوحد الله لا يشرك فيه شيئا قل تلاوا ما معك على هذا قال حر وعابد في هذا العديد دليل على أن أول من أسم من الجلد بعد أبو ركر هو بلال ويليهما عمر بن عرسها الصحابي الجليل قالوا معه يومئذ أبو ركر وبيلال ممن آمن منه فقلت متبعك قال إنك لا تستطيع ذلك يوم ما كهذا يعني لا تستطيع إظهار هذا في هذا اليوم لأن جميعا مستضعفون ألا طرح أي حال الناس لازمك عليه الصلاة في مركة ولم يهاجم ولكن يمضي أقلالك من سليم فإذا سمعت قال اغطهرت قال فذهبت إلى أهل وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وكنت في أهلي فجعلت وتخبر الأخبار وأسأل الناس حين قدم المدينة حتى قدم علي نظر من أهل يثرب من أهل المدينة فقلت ما فعل هذا الرجل الذي قدم المدينة وقالوا الناس إليه صراحا يعني في الإيمان به وقد أراد قومه قتله شو ينظر النبي عليه الصلاة والسلام قال ما هو يجب ولكن ترجع سمعت به قد ظهر فيه دلالة من دلال النبوع ومعجزة عظيمة للنبي عليه الصلاة والسلام أنه سيضرر وسيتمكن وستفتح له عن بلاد ويؤمن به العباد وإذا سمعت بيها ظهرت فأتي نبوءا وتحققت عجزة العظمى قال وطنم رسول الله صلى الله عليه وسلم المجين وكنت في آل حريص عمر بن عرسا حريص على الهدان والإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام فجعلت أخبر الأخبار وأش... وأسأل الناس حين قدم المدين حتى قدم عليه من أن يفرق من المدينة فقلت ما فعل هذا الرجل الذي قدم المدينة فقالوا الناس إليه صراع وقد أراد قوم قتله فلا يستطيع ذلك والله يعصمك من الناس وقدمت المدينة فدخلت عليهم فقلت يا رسول الله أتعرفني قال نعم أنت الذي نقيتني بمني قال فقلت بلى فقلت يا نبيكم أخبرني عما علمك الله وجل أريصا على التفكر والتعلم والمعرفة أخبرني عن الصلاة على صوري صلاة الصوت ثم أقصر عن الصمام حتى تطلع الشمس حتى ترتفع فإنها تطلع هنا تطلع بين قرنين شيطان يعني الشيطان يدنو منها بقرنين لكي إذا أراد أن يسجد لها من يسجد من الكفار في الصورة الظاهرية يسجد لإبليس وهذا من مكان إبليس إنه يرى منه هو وقبيل من حيث لا ترون ممكن أحد يطلب وقول أنا ما أرى أحدا أمام الشخص ما نرى أحدا ولا نرى قرنين ولا نرى كذا هذا راجع إلى التشكيك في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نؤمن بالبهالة ونصدق لا نرد ولا نكذب قال فدخلت على قال عليه الصلاة والسلام ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع بإنها تطلع وحين تطلع بين قرنين شيطان حينئذ يسجب لها الكفار عبادها ثم صل فإن الصلاة مشهودة محضورة إذن برك رفيهم هذا أحد الأوقات التي جاء فيها النبي عن صلاة النافلة المطلقة وجواز صلاة النافلة دواية الأسباب كالاستخارة أو الكسور أو ما إلى ذلك من صلاة الجنازة أو سجود التداوة أو سجود الشكر وما إلا ذلك الصلاة أولاك الأسباب كصلاة تحية المسجد في وقت كراها لا بأس منه على القرل الراجح من أبوان أهل الأن قال حتى يستطل الظل رمح يعني وسط النهار عندما تكون الشمس في وسط السماء في كل السماء ثم على عن فإن حينئذ تسجر جهنم فإذا أقبل الفيء فصل يعني السواء إذا مالت الشمس إلى جهة الماغر فإن الصلاة مشهودة محبورة حتى تصلي العاصر ثم أقصر عن الصلاة حتى أطرم الشمس فإنها بين طرب بين طرب ما الشيطان حينئذ ينسج له المفار قال ما يا نبي الله فالوضوء اذا دور شيء على النبي عليه الصلاه والسلام الصلاه واوقات والذي ثم قال يا نبي الله فالوضوء حدثني عنه قال ما بيكم رجل يقلبه مطلب واضوءه فيتمض مره ويستنشقه وينتفه إلا خلق خطاياه خطايا وجهه وفيه وخايشينه ثم إذا غسئ وجهه كما أعبر الله إلا خلق خطاياه يسقطه خطايا وجهه من أطراف نحيطه مع الماء ثم ينسل يديه إلى المنفقين إلا خلط خطايا يديه من أنامين مع الماء ونرى بذلك خطايا الصغائق من الكبار ثم ينسع رأسه إلا خلط خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء. ثم يغسل قدمه إلى الكعبين إلا خلط خطايا رجليه من أنامين مع الماء فإنه قام فصلا فحمد الله أثنى عليه ومجده بذلك وله أهل فثار الراء قلبه منا الا انصرف من طبيعته كهيئته هو ولدتهم ومجده بالذي يرضى فحدد عمرو بن عبد بهذا الحديث ابا امامه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له عمرو بن عبد انظر ما تقول في مقام الواحد يعطى هذا الرجل فقال عمره يا فقد كبرت سنة ورق عرضه واقترب أجلي وما بي حاجة أن أكذب على الله ولا على رسول الله صلى الله عليه وسلم لو لم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مرتئ أو مرتئ أو ثلاثا حتى عد سبع مرات ما حدث به أبدا ولكن سمعته أكثر من ذا هذا حديث عظيم وجليل اجتمل على كواعد كثيرة وتمع بعضها وإلا لا تسعى المقارن والذكر والإيديان على كل ما فيها حديث من كواعد. وقصه استسلام عمرو بن عبسه مشهوره جداً من غير ما انا احكي هذا باب لا تتحرىوا صلواتكم طلوع الشمس وغروبها فقد حدثنا محمد بن حاتم فقد حدثنا حدثنا بها. وهو برز بن أسد العقل فلحدثنا أبيه وابن خالق فلحدثنا الله أن عن أبيه تطورس النكيسان الأبناء عن عائشة أنها قالت وهي معه ورؤ إنما رسول الله صلى الله عليه وسلم أي يتحرق روع الشمس وغروبها يتحرق روع الشمس بالصلاة وغروبها أي أن رجل ينقف يؤخر حتى يوضع قروع الشمس وغروبها ويؤدي الصلاة المغروضة في هذين الوقتين المكرومين وفي الحقيقة أن عمر لم يهد فقد جاء هذا النهي عن عمر وعن الله يحكى بهريرة وعن سعيد قدري وجماعة الصحابة أن النبي عليه الصلاة والسلام النهى ان يصلي الرجل بعد طلوع الفجر بعد صلاه الفجر وبعد صلاه العصر فقالت عائشه رضي الله عنها والا عمق الحقيقه لم يذكر لكن هذا بالاستدراك عائشه رضي على بعض الصحابه في مثل هذا الحديث قال وحدثني حسن بن الحلواني قال حدثنا عبد صراحه الله والله عن ابن طلوس طلوس بن كيسان ابنه عن ابي عن عائشه انه قال ان يدع رسول الله صلى الله عليه وسلم رغاتي بعد العصر قال فقالت عائشه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتحرى غروب الشمس ولا غروبها فتصوغ عند ذلك معنى اوقات من يوم الصلاة في وهي خمسة عقار أول شيء بعد صلاة المجد حتى تطلع الشمس الثاني عند طلوع الشمس حتى ترتفع قدر رمي الثالث عند توصف الشمس في كبه السماء الثالث الرابع بعد صلاة العصر وعند مديد الشرس هذه الأوقات خلف نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن نصلي فيها وأن ندفل فيها مردان يعني تعامل دفن في مثل هذه الأوقات وإذا نضطر الشخص فلا بأس ولا حرد عنه بمعرفه الركعتين اللتين كان يصليهما النبي عليه الصلاه والسلام كان النبي عليه الصلاه من الروايات جاء في الق أنه انه كان يصلي ركعتي باصرا ومن المنطال هذا المنفصص اللي عليه الصلاه والسلام ومن المنطال كان هذا تظاهر لصلاه السنه الراتبه بعد عصر. ومنهم انطار إنما هذا جائز مبطئ ومنهم بين الشمس تكون حية بعد صلاة العصر فلا بس تكون بيضاء نبيع تكون حية مرتفعة فإذا بدأت الاسخدار فلا تبص الله تنمى الحادث طيب تعالوا بنا نقرأ من تحت هذا الباب من أحاديث يقول باب معاريخة الركعتين التين كان يصوميهما النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأسر قال أحدثنا حرمالة بن يحيى تبتين قال أحدثنا عبدالله بن وعده وقال أبو محمد المصري قال أخضرني عمر وابن الحارف المصري عن مكايرين عن قريبين حول بن عباس انا ابو بكر مع ابيس وعبد الرحمن بن ازهر والمثور من المخرمه ارسلوه الى زوج النبي عليه الصلاه والسلام فقالوا اقرا اقرا عليه السلام أو اقرا عليه السلام منا جميعا وسلنا عن اعطي لي ابو وقول ان اخبرنا انك تصليهما وكذبنا ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عنهما قال عبداس وكنت اضمر مع عمر بن الخطاب ان لا سالف وهذا من احتياطهم وسد يخاف على ضعية يحوطها بنصح عن كذا دائما يتعهد الرعية بنصح في أغمور الديني وغيرها لم يكن يارفال عن هذا فهو رضل عنه يضرب المثل في العدل والقيام حق رعية ومعرفة مال المسلمين ويقوم به قال وكنت أضربه مع عمره الخطار أن نسعى لها قال كريب ونفجت عليه وبلغتها ما أرسلوا مني فقالت سل أم سلم فخرجت بليه فأخبرته بقوله فردوني إلى أم سلم بمثل ما أرسلوني به إلى فقالت النساء لما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنهم ثم رأيتهم يصليهم أما حين صلىهم فإنهم صلى العصار ثم دخل وعدي رسوة من بني حرام من الأمصار فصلىهم فأرسلت إليه الكريم فقلت قومي بجنبه فقولي له فقول أم سلم تكني عن نفسك يا رسول الله إني أسمعك تنهى عن هذه ركعتك وأراك تصنبه فإن أشار بيدي فاستأخري عنه قال ففعلت الجاري فأشار بيدي فاستأخرت عنه فلما انصار قالوا يا بنت أبي أمي يا أم سلم سألت عن الركعتين بعد العصر إنه أتاني نازل من عدد الكبير بالإسلام المنطور فشغلوني عن الركعتين التي بعد الظهر فهما أتان إذن القول أن هذا من قصاص النبي عليه الصلاة والسلام ليس لطوري إننا صلى الله عليه الصلاة والسلام هتين وكعتين لساباد وهو إيه؟ خضاء الفوائد خضاء الفوائد والسنة فيجوز في وقت الكراهة أن يصري الرجل النافلة ذات السبب ومن دور الإسباب خضاء الفوائد فضا الفوائد يبقى السنه الفائته او تحيه المسجد من صلوات من صلوات الاسباب او الاستخاره قال حدثنا يحيى ابن عيوب من ختيبة؟ ختيبة من من بن عيوب وقتيبه من قتيبه قتيبه بن مري الضبي سعيد سعيد بن سعيد بن... من الجميل أبو الرجاء البغلاني رحمه الله تعالى ويقال بقيم بقبل واسمه يحياء يحياء بن عيوب من هو من هو من هو المقابل أو الغافرقين؟ ها الغافق هو الغافق ها وهو المقاطرين ومضرور وهو المقاطرين وعلي بن حجر والسعادية قال ابن أيوم من ابن أيوم؟ رضيح قال حدث الإسماعيل هو ابن وجاء عفار الأخصار قال أخضرني محمد هو ابن أبي حار الملك قال أخضرني أمسلم أنه سأل عائشة عن السدتين فتين كان رسول الله سمراه وسنًا يصنّيهما بعد العصر فقالت كان يصنّيهما قبل العصر ها يعني هذا قضى هذا قضى سنة الضر ويجوز أن يقضى على سنة الضر البعضية قبل العصر معنى فكان يقضي همان بعد العصر فطالب كان يصلي ما قبل العصر هم انه شغله منه او زيغهما فصلىهما بعد العصر ثم اثبتهما وكان اذا صلى صلاه عندما اثبتها النبي صلى الله عليه قال العلماء ان من خصائص صلى الله عليه وسلم انه كان إذا عمل, عمل اثبتها لكن في البدايه كانت طباع اللي فرقت على السماء لكن اثبتنا وجاوم عليه الصلاه لكن اي في المسجد لا في البيت في البيت اذا هذا من خصائص النبي عليه الصلاه والسلام ونحن الفوائد في وقت الكره قال وقال يا عيى ابن قال إسماعيل يعني دا ومعني قال حدثنا الزوائر بن خط قال حدثنا جريد قال وحدثنا ابن عبي قال حدثنا أبي جميعا عن إسام ابن عروع عن أبي عن عائشة قالت ما ترك رسوله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد العصر عندي قط أو في البيت وهذا من قصائص صلى الله عليه وسلم قال وحدثنا الله ابن أبي شيء قال حدثنا علي بن مسلم قال الحق قال وحدثنا علي بن حجر والله قوله قال أخبرنا علي بن قال أخبرنا أبو صحاق الشيبان عن عبد الرحمن بن أسود عن أبي عن عائزة أبطال سلاطان ما تركهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت قد ولا علانيا وكعتين قبل الفجري وكعتين بعد العصرين قالوا حدثنا ابن المثنى وابن قال ابن المثنى حدثنا محمد ابن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي اسحاق عن الأسود ومصروخ مصروخ ابن الأجدع أبو عائشة قال نشهد على عائشة أن ما كان يومه الذي كان يكون عنده إلا صلى الله ما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت دعا ركعتين بعد العصر باب استحباب ركعتين قبل صوات المغربين فحدثنا وطفنا بشيء من هو عبد الله بن محمد العبسي الكوري كان واحد من السماء العبسي كم كُله الله محمد العبسي كُف هذا وبرك عبد الله بن محمد الأمسردين الجعب عبد الله بن محمد ابن أسماء عبد الله بن محمد أمي الأسرد عبد الله بن محمد النف Are18 وأبو محمد بن أعلاء الهندان جميعا علي بن فضايه الاين عن محمد بن فضاي قال أبو بجل حدثنا محمد بن خضير عن مختار ابن فل, فل قال سألت عن سبنا من عن التطوع بعد العصر وقال كان عمر يطريب الأيد على صلاة بعد العصر وكنا نصري على عكس النبي عليه السلام ركعتين بعد غروب الشمس قبل صلاة المغربين يعني لك أن قبل المغربي بعد الأدام ركعتين ولك أن تصدق الله ركعت هذا والد وهذا والد فقلت له أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلىهما قال كان رانا نصدقهما فلم يأخذنا ولعين منها وهم من السنن غيره وكذا ليست من الروائل ليست من السنة الرحية إنما السنة الرحية أم معروفة رَكَعَتَانِ طَبْلَ الْفَجِدِ رَكَعَتَانِ طَبْلَ الظُّهِ رَكَعَتَانِ بَعْلَ بعد المجر رَكَعَتَانِ بعد, بعد الأش عليه أو أربع رك breeze وركعةاز بعد ظهر قُلْ طفلorf tough وائم ما في 10 قطع هذه من السنن هل سنن المرويه؟ المؤكده التي واظب عليها النبي عليه الصلاه والسلام يقول حدثنا شيبان الظفرو قال حدثنا عبد عن عبد العزيز وابن صايد اليوناني عن خانس بن مالك ابو حمزه الثقبي الجليل قال كنا بالمدينه فإذا أدن المؤذن لصواق المغربي ابتدروا السوارية العندان ليه؟ يتخذوها سترة ابتدروا إيه؟ ابتدروا يعني استمر فيركعون ركعتين ركعتين حتى إلى الغريب نياد نقول المسجدة فيحسب أن الصلاة قد صُلِّت من كثرة من يُصَلِيهِمَا معنى إخوان؟ إذا خطأ أن يقول بعض الناس وقت المغرب كحد السيء وقت المغرب حتى ينتهي الشفق الأحمر كان بين المغين الشمس ووقت قد بي ساعه ونص 90 دقيقه احيانا نتقي وحين المسكت حسب الايام وطوله ومن موسم الشتاء اختلف عن موسم الصيف وما الى ذلك اذا حب الصلاه الى الله حب اعماله والصلاه على ركعتك وافضل الاعمال على الصلاه على وقتها لكن ايضا لا نغفل هذه السنة يصلي الناس تجدون بعض المساجد تالى مستعجدها في المغرب فلا يعطي الناس مرصة يصفوا هاتين وركعتين أو أربعة وركعتين هذا من الخط قال عدهنا عبدالوالد على عبدالعز وابو صيد عن أنس بن ملك قال كنا بالبجنة فإذا أدنى المؤدن من الصلاة المغربي اكتدروا السواري فاركعونا ركعتين ركعتين حتى إن الرجل الغريب يمجد لا يدفل المسجد يظنوا يحصل أنهم قد صلوا صلاة الخريطة أن الصلاة قد من كثرة من يصنب يقولوا بين كل آدمين الصلاة فلو حددنا اوقاته ذا الشيء والمراد من الاثنين الاذان والاقامه الاذان بين كل اذنين صلاه الله المعنى بين الاذان والاقامه لان الاقامه تسمى اذان لانها اجعاد بين قيام جماعه وقيام واما الاذان اعلام بدخول الوقت ولذا لا في الاداء رفع الصوت يعني قبل الغفشه الاداء اما الاقامه فا يكفي ان تسمع من في المسجد يكفي ان تسمع من في المسجد قالوا حدثنا امرؤ بن بشير مدع عن الليلة جميل هل حددنا أبو السامة متى عدنا بنا؟ دولست أبو مقرب للشيء متى عدنا بنا؟ متى مر بنا؟ متى مر يعني الليلة مر بنا؟ ولا طبل اسبوع؟ الليلة قال حدثنا أبو سامة ورقيعاً على الكهمس كهمس بن الحسن أبو الحسن بصر قال حدثنا عبد الله ابن مريم يعني عبد الله ابن معطي المغفر المسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين كل هدامين صلاة يعني اكتلا وقال بالثالثة لمن شاء هذا دليل علينا على استحبال هذا العمل لمن شاء خيار كبير صلى الله عليه وسلم قالوا حدثنا أوراكم لا بشيء قالوا حدثنا عبد الله عن الجريرين عن عبد الله عن عبد الله بن مراخ عن النبي عليه الصلاة والسلام نزله إلى أنه قال في الرابعة. لمن شاء يعني قالها ثلاث مرات وفي الرابعة قاله بار صلاة الخوف والخوف المرابي هنا في المعركة في المعركة عندما تكون هدنة خلال معركة عندما تكون استراحة خلال معركة والحارب أما إذا تواصل الحارب وخشي الناس أن يصدروا جماعة فليصاله فرادا فليصاله ايه؟ فليصاله فرادا في مخابئه يصال الإنسان حسب ما تيسر له إني استطاع رقوع ما إني استطاع السنين سجل إني استطاع يوم إيمان أشار أما المقصود بصلاة الخوف التي جاءت في كتاب من جاءت في الحديث التي بدينا يميننا الآن في هذا المراد تكون هناك هؤلاء في ونوق خلال المعركه فهنا مصوروها جماعه لكن طال عليها تغيير فيها وفي روايات في هيئتها وتكليفياتها وفي رقم عددها قال حدثنا عبد الرحمن وهو الكشف أبو محمد هل أخبرنا عبدالله الصالح صنعاني أبونا هل أخبرنا مع مر مع عاني الزهري عسان عن إبنعنا صلى رسول الله سبحانه صلى في إحدى طائفتين منه ركعة ها؟ وبعدين هذه الطائفة تقدر ركعة الثانية وحدها وطائفة الأخرى وعدينا كل ثم انصرف وقاموا في مقام اصحابي مقبلين على المغرب وجاءوا ليلى فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم رجع الضريح الصاق الثاني لكن هذا اخو كما قلت لكم افتراضا في حاله فيها الصراحه بينكم وبين العدو اما إذا تواصل الانتحام والقتال فكل يصلي حسب ما تلسل معنا إخوان؟ قال ثم صلى أبيه من النبي عليه الصلاة والسلام ركع ثم سلم النبي عليه الصلاة والسلام ثم قضى هؤلاء ركعوا هؤلاء ركعوا إذا صلى النبي عليه الصلاة والسلام ركع وصلى كل صف من هذين الصفين ركع وقضى كل صف الوحدة الرقعة الثانية إذن عادة للنبي عليه الصلاة والسلام في المرأة وصلى بكل طائفة من الطائفتين رقعة صلى الطائفة معه رقعة وقضت الركعة الثانية لوحدتها والطائفة الأوضع تجاه العلم وصى جاءت هذه وصلت مع النبي عليه الصلاة والسلام رقعة للنبي عليه الصلاة والسلام بعد أن قام لسجود وقف والآخرون انسحبوا من هذه هذا المكان وقفوا من مكان الطائفة الأخرى يهملوا على العدود ويحرصوا وجاءت الطائفة الأخرى وصلت مع النبي عليه الصلاة والسلام من ركعة النبي عليه الصلاة والسلام إلى ركعتين الطائفة الثانية ما سلمت إنما قامت لتأتي الركعة الثانية واحدها معنا والآخرون يحرصون وكل هذا هم في الصلاة الطائفة الأولى في الصلاة والطائفة الثانية في الصلاة إذن فيها تخفيق خفيف وفي هيئة دي. سمح وروحص المخاتل بهذه هيئة أن ينظر تجاه العدو ولا ينظر تجاه طبعا معنا هذا فيه تخفيق تخفيق في هيئة تخفيق في كيفية تغفيف في عدد الرحال ومع ذلك أقام النبي عليه الصلاة والسلام جاء معه لكنه محمول على وجه هدنة وفترة استراحوا فيها من العدود فتمكنوا من الصلاة قالوا عدغني لصفة الصلاة الخوف كيفية عمين. هذا واحد منهم في بعض أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وكل من الطائفتين صلى الله عليه وسلم ركعتين وسلم إذا ناهي لأ قالوا حدثني أبو ربيع عن الزهران قالوا حدثني فليح عن الزهرين عن ثاني عبد الله بن أولى عن أبي أنه كان يحدث عن صلاة رسول الله عليه وسلم من أرض ويقول صلى الله عليه وسلم مع رسول الله عليه وسلم في هذا المعرض إذا المعنى الآن بصلاة خوط حديث ابن عمر قد أول حاجة طيب معنى وحدثنا ومخلونا بشيء قال حدثنا يا ابن آدم عن سبيان عن موسى بن عمر صاحب المغازم والسير وأخور ابن رغيم عن نائب عبد عمر قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوط في بعض أيام وقال طائبة معهم وطائبة بإيساء العبيب فصلى بالذين معه ركعتهم في مدن وجاء آخرون فصلى به ركعتا ثم قد الطائب الثاني ركعتا قالوا قال النعوذر فإذا كان خوف أكثر من ذلك فصلى راكبا أو طائما تومئوا فصلي راكبا أو طائما تومئوا إيماني حسب ما يحب كان خوف أكثر يعني ما في فترة يجتمعون فيها يتمكنون من الاجتماع طلع ذكر لو محمد بن عبد الله بن مبهذ طلع ذكر من اجل طلع ذكرنا عبد الملك نابس قال, قال شديد مع رسولنا صلى الله عليه وسلم صفا صفين صف صفه خلفه صف رسول الله صلى الله عليه وسلم واعدوه بيننا وبين نطفه فكبر النبي عليه الصلاه والسلام. وكبرنا جميعا ثم ركع وركعنا جميعا ثم رفع رأسهم إلى رقوع صف الرقوع كل مستوى في رقوع لكن في السجود طائفة تزل معه وطائفة معتدلة تحرص نعم قال ثم رفع رأسهم إلى رقوع ورفعنا جميعا ثم انحضر بالسجود والصف الذي يمين الصف الثاني بيعمل ايه؟ بيحرص وهو ايضا في صلاة رخص لنا في صلاة ما لم يرفص الله في الحضر والأمين كل هذا من التخفير ومن محاسم هذا الشريعة وما جعل عليكم جدين من حرم. قال والصف الذي يمين وقام الصف الآخر في نحل العلم يعني تجاه العلم <تصفيق> فلما قضى النبي عليه الصلاة والسلام السجود وقام الصف الذي يليه انحضر الصف المؤخر بالسجود وقاموا ثم تقدم الصف المؤخر حرجوا في السماء الصف المؤخر ثم ركع مع النبي عليه الصلاة والسلام وركعنا جميعا ثم ركع النبي عليه وركعنا جميعا ثم رفع رسالنا لهم ورفعنا جميعا ثم حضر بسجود والصف الذي يريه النبي عليه الصلاة والسلام أعطى كلا الصفين شيئا نصيبا لصف فلم يطع في نفوسهم شيئا الصف الذي يريه الذي كان مؤخرا في الركع وقام الصف والمؤخر في حضور العلوي فلما قضر النبي عليه الصلاه والسلام السجود والصاف من اليمين انهدل الصف والمؤخر بالسجود فسجد ثم سلم النبي عليه الصلاه والسلام وسلم جنبيه في هذه الصبر والهيئه أن النبي عليه الصلاه والسلام سلموا جميعا ليست الصيغه التي جاءت في حديث عبد الله نعم. هذه صفة في حديث جابر النائم قال قال جابر كما يصنع حرصهم هؤلاء من أم الرائم. يعني بشير إلى أن الهيئة كانت يفعلها بعض من مرة. قال حدثنا أحمد بن عبد الله الجويس. قال حدثنا زبيت قال حدثنا أبو زبيت عن جانب قال اخذوا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام قوما من, من جهين وقاتلون قتالا شديدا فلما صلينا ضولا قال المسلمون لو منا عليهم ميلة لقطعناهم فاخبر جبريل رسول الله عليه الصلاة والسلام ذلك فذكر ذلك لنا رسول الله عليه الصلاة قال وقالوا ستأتيه لي صلاة لي أحب لي من الأولاد مقصود صلاة إيه؟ صلاة العاصر فلما حضرت العاصر قال صفنا صفان والمسرقون بيننا ومينا القدمة قال فكبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبرنا وركع فركعنا ثم سجد وسجد مع الصفر الأول فلما قاله سجد الصف الثاني ثم اتأخر الصف الأول فتقدم الصفر الثاني فقاموا مقابل أول فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبرنا وركع مركعنا ثم سجل وسجل مع الصفر الأول وقام الثاني فلما سجل الصفر الثاني ثم جلسوا جميعا سلم عليه الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو سعيد ثم خص جاهدل أنه قال او أن قال كان يصلي خرقهم هؤلاء أو كما يوصول إبطاركم أبناء قال حدثنا عبيد الله بن محاذن عن بريم قال حدثنا أبي قال حدثنا شعب عن عبد الأحمال بن قاسم عن أبيع عن صالح بن خوان ابن جبيب عن سهل إذن أبي حذما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه الخوف فصفهم خلفه صفحين فصلى للذين يلونه ركعته ثم قامه فنبي أزل طائما حتى صلى الذين خلفوا ركعتهم ثم ضقت جهل وضخر الذين كانوا كداما فصلوا بهم ركع فصلوا بهم ركع ثم قعد حتى يعني ثبت النبي عليه السلام حتى قضى هذا الصف الركع والسلم وجاء نبينا الصف الثاني فصلوا مع النبي عليه السلام ركع فسلم النبي عليه السلام له ركعتين وبطيهم يخضون الصلاة وحدهم قال وهي هذا عبيد سان بنهاي حكمة صالح بن خوات عن سان بنهاي حكمة إذا ما هو معناه عبيد عبد عمر وحديد جابر وحديد سان بنهاي حكمة وعنه صالح بن خوات قال عددنا يحياء ابن قال وطرأت على مالك عن يزيد بن عمر عن صالح بن الأول عمن عم صلى مع رسول الله عليه الصلاة والسلام يوم مدات بالقر صلاة الخوف أن طبيبة صفت معه طائبة وجاء عبد فصلى بالذين معه ربعا ثم ثبت قائد وأتموا لأمسك ثم انصروا فصفوا وجاء عبد وجاءت الطائبة الأخرى فصلى دين ورحم التي بقيت ثم ثبت جاء لساء وأتموا لأمسك ثم سلم بينا هذه ايضا اي كثير رابعه حديث صاحب الخوار يقول حدثنا ابو بكر بن قال حدثنا عفان قال حدثنا ابان يزيد عطاء قال حدثنا يعلى بن كثير عن ابي عن جابر قال قبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اذا كنا في ذات الرطاب وكانت هذه غزوه سنه 5 هجري قال لَكُلْنَا إِذَ أَتَيْنَا عَلَى شَجَرَةِ الضَّلِيلَةَ تَرَكْنَا لَرَسُولُّنَا الله عليه وسلم قال فجاء رجل من المشركين والسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم, من وسلم معلّقون منه يقول بشجرة فأخذ سيف نبي الله صلى الله عليه وسلم فاختلطه وقال لرسول الله عَلَى صلى الله عليه قال لا قال مَمَنْ يَبْنَعُكَ قال الله وما يبنعني منك قال فتهدنا هو أصحاب رسول الله عليه الصلاة فأمل السيفة وعلمها قال فنولي بالصلاة وصلى بطائفة ركعتين ثم تأخروا وصلى بطائفة الأخرى ركعتين فكانت لرسول الله عليه الصلاة أربع ركعات قال لنقومه هذه الصفة الثانية من حديث جري قال لو حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن التيمي قال اخبرني يحيى قال عبد حسان قال حدثنا معاوئ بن سلم قال اخبرني يحيى اخبرني ابو سلم عبد الرحمن ان جابر اخبره انه صلى مع رسول الله عليه السلام والسلام صلاه الظهر فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما فصلى رسول الله صلى الله عليه وصلى بالقدر تاريخ ما كان ركعتين قال بسم الله الرحيم كتاب الجمعة باب كتاب الجمعة قال حدثنا يا يحيى بن يحيى النيسابوري ومحمد بن ومحمد بن روح قال أخبرنا اللي قال حدثنا كتبته قال حدثنا ليث عن عبد الله وابن الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فيكتسك من أحكام الجمعة وأدامية يكتساهل يوميا قال حدثنا أبو تيمة قال حدثنا ليه المحاطة وحدثنا أبو روح قال أخبرنا ليه المشهاب عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال وقال على المنبر من جاء من الجمعة الجمعة فليا بالتأسير وصفق معنا بيان حكم قسم الجمعة أنه على النجد والاستحباب وهذا قول جمهير العلم وحديد قسم الجمعة واجب على كل محترم واجب بمعنى, بمعنى شيء مفارق حق ولا يلزم الحق ان الحق يكون واجبا لا يكون واجبا لان النبي عليه الصلاه والسلام قال من تواضع يوم جمعه فبياه ومن ابتسما فالبسم افضل فالبسم افضل ولا شك ان الصلاه قال وحدثني محمد بن راق قال حدثنا عبدالله الزاء قال أقبرنا بن جريت قال أقبرني بن شهاب عن سليم عبدالله بإني عبدالله بن عمر عن ابن عمر عن نبي صلى الله عليه وسلم قال أحدثني حلمل تبني يحيى قال أخبرنا بن أهب قال أخبرني عن ابن شهاب عن سليم عبدالله عن أبيه قال سمعت الرسول الله صلى الله عليه وسلم أقول بإذنك قال أحدثني حلمل تبني يحيى قال أخبرنا بن أهب قال أخبرني يوم سعيد بن قال حدثني السنة من تعبد الله عن أبيه أن عمر بن الخطار بين ويخطب الناس يوم الجمعة دخل رجل من أصحاب الله صلى الله عليه وسلم فندعوا عمر في الوقت مقرأة نوع عظمان ردوا عنه وساء أية ساعة ساعة هذه فقال إني شغلت يوم يعني اتأخر فلم انقرب إلى أني حتى سماك لله فلم أجد على أنت والطاقة قوة قال عمار والوضوء أيضا لما اقتسلت وقد علمت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمر بالمسلم ومع ذلك نكر العلماء أن فادح من أدماء دليل على أن اقتسال الاتسلت ما مستحبوا عنه وهذا من أدلة الجنهيين قال حدثنا إسحاط بن مدرهيم الأخضار المليه من المسلم وهو الدمشق عن الأوزاع قال حدثني يحرنا بكثير عن إيمان قال حدثنا أرسال بن عبد الرعمان قال حدثني أبو قال بينما عمر واب بن الحطاب يخطبوا الناس والجمعة في خلافته ادخل عثمان بن عفان فعرض بعمر فقال ما فالو رجال يتأخرون بعد وقال عثمان يا أمير الممين ما زدت وحين سمعتم لله أنت وضعت وقال... وما أقبلتك وقال عثمان والوضوع أيضا ألم الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا جاء حدوك من الجمعة فلم يأتي طيب لو أن الرجل اقتسل أسر ونوى أن هذا الأسر الواحد لرفع الحدث والجنابة وهو كذلك من جمعة هل يجزئ غسل واحد أو لابد من غسلين اختلف العلماء فيها فمن قائل انما يجزئه غسل واحد وهم الجمالين ومن قائل لابد أن يأتي من غسلين ولا يجوز هنا الاندراك أو التشريك قال بهذا ابن حسن من ألعان لكن أرى الجح أن غسل الجمعة مستحب ومغلوب يندرج في غسل الجنابة ورفع الحدث وهل يغتسل في ليلة الجمعة يعني قبل المجر مثلا أو يغتسل بعد المجر هذا جائز والمستحب والأقصد ان يكون سالم من الجوعه قابلا للخروج قبل الخروج له اذا اراد احدكم ان يذهب ان ياتي الجمعه فليبتسم ليه عندما ياتي مجمع الناس وهو حديث عهد بالابتسام تكن الرائحه الكريمه دي و معنى فأداب الجمعة من يستطيع أن يذكرها لنا؟ وقد ذكرنا من قبل أن الإمام السلوطي ألف سماها النمعة في خصائص الجمعة فذكر مزيد عن ستين من الخصائص فمن سأذكرها؟ الجمعة فيها ساعة هي ساعة الإجابة هذا واحد في آخر يوم في يوم الجماعة استحباب الانتساب استحباب التبكير استحباب التضيب استحباب الانتساب معلاء استحباب قراءة صورة الكهف على الصحيح استحباب من؟ ها؟ استحباب. قراءة السجده وهل ادا في فجر يوم بي طيب استحباب تهليل المسجد في الساعه الاولى تهليل الساعه يعني الساعه كمينة. ها بعده الشمس الشمس على فالجوعة الشمس، لأن النبي عز وجل قال يوم الجمعة 12 ساعة 12 ساعة ومعلوم الساعة الزوالية أو ايش الساعة الغروبية الساعة الغروبية يعني تغيب الشمس الساعة 12 هكذا فالتصور كده من جروع الشمس إلى مغيب الشمس عدة ناشط قصي من هذا الناشط جزء أرىكم يا يعني مع دلوع الشمس تكون الساعة لداية الساعة واحدة هذه الساعة الأولى من جاء في الساعة الأولى قرب جدنا الساعة الأولى من عندنا تختلف يعني يعني جبلة الساعة كانت خمسة إلى عشر مكتب. صح خمسة إلى عشر هذه البيت السعيون فانظر من هذا الوقت إلى مغيب الشمس قسمه 12 الجزء فتكون سعب أولى بعد الشمس المباشرة الناس اعتادوا عليه التوقيت الزوال التوقيت الزوال يعني الشمس تزول الساعة 12 او قريب من الساعة 12 فانا اعتدت الناس على قليل. لكن في الزمان اول كان التوقيت على الوروب في زمان السمك وليد الحجاج بن يوسف كان احيانا بصور صلاة مثلا الجمعة للساعة 10 يقولك ساعة 10, 10 يعني بعد العرصة ماسك الناس يهرب بما لا يعرف ومسكهم جداه هو واحد ايش من روح ايش وانا صلاة الله عالمه ظهره ملزق من البن وهو يتكلم ها يقول له حياه هيقول له ايه سيح الحجاج معروف كان يؤخر ونداي للنبي عليه الصلاة والسلام قال ممراء يؤخرون الصلاة عن ايه مواقيته يبني اميلك الموقع هاد فكان العلماء قلون يصلي الغرة والجمعة بالساعة عشر ساعة ايه؟ الساعة عشر من تفرض بقى العصر الساعة تسعة على الزوال الغروبي عصر الساعة تسعة في كل دسة من صلاش النافر فيؤخر الصلاة فأمله النبي عليه الصلاة ان يصلي الصلاة ايه؟ لوقتها يصلي صلاة لوقتها ويصلي معه نافية صلى الله عليه بارك في الله المريض معم اخوان طيب وانذكروا الاعراب بكروا ايه الاعراب الذي هو بعيد من المساجد لا يسمع النجاء لا يسمع النجاء ويشط عليه النهاب يعني صاحب البادية اذا تمكن صاحب البادية من صلاة الجمعة أن يصلي الجمعة عجوبا المريد لا جمعة تعرفة المرأة لا جمعة تعرفة لكن إن صلى الجمعة تصح من يوم الصلاة فإذا لم يصنوا الجمعة صلوا الظاهرة معنى يفعل قال مدفنا يحيى بن يحيى من السابر الكريم أبو زكريا قال على من عن, عن صفوان ابن سليم عن عطاء ابن ينسى على أبي سعيد القدبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الغسل يوم الجمعة راجب على كل محتد طيب أنتم الواجب عند البصريين ما تعرف ما يشاء مفاعله ويستحق الأعقاب تأمين ويفيرها أنفعلوا امتثالا وإستحقوا لإعقال داردهم عمدا وعنادا معنا يا إخوة؟ طيب هل هذا المعنى الاصطلاحي جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام؟ الجواب لا لا يعرف هذا في حديث النبي عليه الصلاة والسلام لأن المعنى الاصطلاحي هذا حادث ولم يكن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولذلك لما قال العلماء شرحا لهذا الحديث كلمة واجب هنا بمعنى حق معنى حق ومن المقال واجب لغة في معنى ساق فإذا وجبت جنوبه أي ساق معنى الذين قالوا من الجماهير إن غسل الجمعة وصحابهما الدور قالوا واجب هنا معنى الساق استدلوا منه بالآية فإذا واجبت جنوبه فكلوا منه معنى إخضار على كل حال هذا الحديث مصروف بالأحديث حديث سامورة بن جن عند إمام الترمذي قال قال صلى الله عليه وسلم من توضى الجمعة فبها هو ومن اختسل فالأسلوه أفضل قال المستعين أفضل قال حدثني هارون بن سعيد أي وأحمد عيس قال حدثنا ابن وهم قال أخبرني عن عميد الله ابن جعب أن محمد بن جعب حدث عن عروة أحمد الزبير عن عيشة أن أبطلت كان النبي عن السلسل كان الناس يتجربون الجمعة من منازلهم ينتابون الجمعات من منازل من الاعوال اعوال ايه اعوال المدين فيكون في في في الايه الاعباء عندكم طيب الاعوال هذه الملابس الضري ممكن يعرق بيها غبار تراب وعرق ويصيبهم الغبار فتخرج منهم من الريح الريح ايه المقروح اشمعنى الريح هذا معنى رائحة القمارة رائحة العرب وملابس غريضة مش رقيقة رئيفة قال تطهر منه فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل منه. وهو عنده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أنكم تطهروا يومكم هذا يعني شوف هذا أيضا في عرب لو أنكم ليس فيه إلزام ليس فيه إلزام لو انكم تتهبطم بيومكم هذا يعني عرض من رسول صلى الله عليه وسلم وحدثنا وحد محمد بن روح فحدثنا الليث عن يحيى بن عن عمرو عن عكاشة قال ان كما النبي كان الناس اهل عمل في حراثة في زراعة في التجارة ولم يكن لهم كفات يعني يدفعون العمل خدام فكانوا يكون لهم تفل كالعرب كالغبار فقيل لهم لو اغسلتم يوم الجمعة باو الطل والسواك يوم الجمعة قالوا حدثنا عمرو بن سوال للعابر قال عبد الله قال أفضلنا عمرو بن رحال أن سعيد بن أبي إلان ومكير بن ابن المنكبر عن عمره سليم عن عبد الرحمن بن سعيد بن خدري عن أبيه وهو أبو سعيد خدري سعد بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسر يوم من على كل محتال من وسوا كل ويمس من الطيب ما قدر عليه يمس من الطيب إذا يجد من طيب نفسه أهذا من طيب أهله إلا أنه كيراً لن يظهر عبد الرحمن وقال فطيب ولو من الطيب المر قال حدثنا حسن الحلوانين قال حدثنا روح بن عباد قال حدثنا ابن جريد حدثنا, بن أل حدثنا بن محمد بن عرام قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريد قال أخبرنا إبراهيم بن عيسار عن طاوس عن ابن عباس أنه ذكر القول المني عليه الصلاة والسلام في القسبي يوم الجمعاتي قال طهروس فقلت لنا عباس ويمس طلباء أو جبناء ان كان عند أبيه قال لا أعلم قالوا حدثناه إصحاق ابن إبراهيم قال أخضرنا محمد بن بكر قالوا حدثنا أرون بن عبد الله قال حدثنا الطحاق المخلق كلاهما عن ابن جريد بهذا الإسلام قال حدثنا محمد بن حاد قال حدثنا بهزو قال حدثنا فلحدثنا عبد الله بالطهور المسلم عن أبي غريرة النبي عليه الصلاة والسلام قال حق بالله على كل مسلم أن يختصر بكل سبعة أيام يرسل رأسه وجه السبب فلحدثنا عن قتابة المسعين عن ملك نانس كما قرأ عليكم فأدو الأرض عن سميه مولى أبي باكر عن أبي صالح السماء لبي غريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اختصر يوم الجمعة غسل الجنابة أي كوسم الجناد ثم رعب كأنما قرب بقنا في الساعة الأول بدن ومن رعب الساعة الثانية قرب بقنا هذا يدلكم على أن أحسن الأضاحي البدن الإبل. البدن والبدن عن سبعة سبعة ديور والبقر عن 7 بيور ومن راه بالساعة الثالثة فكأنما قرب كامشا ماقر ومن راه بالساعة الرابعة فكأنما قرب دجان ومن راه بالساعة الثامسة فكأنما قرب بينه معنا إخوة والإمام يخرج مع الساعة السابسة أو قبل الساعة السابسة لأن احنا بأدام البهر ساعة 12. عيد الأولين قريب من الساعة السادسة معنا؟ قال فكأنما قرض بيضا فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الدين باب في الإنصاط ومالجمعة في الخطبة قالوا حدثنا قتابة المساعد ومحمد بن روح بن قال ابن روح أخبرنا الليل عن أوقال عن ابن شهاد قال أخبر من سعيد بن عسية أبو محمد مخزون أن أبا غريلة أخبرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصحبك أنصف يوم الجمعة والإمام يخطبه فقدل أرضه أتيت بالله وما لا فهلت فيه وما ينقص أجري أتيت بشي تنقص فيه من الأجل سواء من استماع الغطمة وسواء من الصلاة لما أنازية ليست للصحيح ومن لا فلا جمعة له عند ابن حبان والصواب أنها لغة صحيح ومن صححها من العلماء فإنما حمل قوله صلى الله عليه وسلم فلا جمعة له كاملة فلا جمعة له كاملة قال وحدثني عبد الملك ابن شعيد ابن الليه قال حدثني عطيب ابن خالق عن ابن شهاد عن عمر ابن عبد العزيز عن عبد الله ابن إبراهيم ابن طالب وعن ابن مسيح اليوم حدثا أن أبا ونائب تطالب سمعت الرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمثله قال وحدثني محمد ابن حادم قال عددنا محمد بن باقر قال أخبرنا ابن جريت قال أخبرني بشهاد الإسنادين جميع في هذا الحديث مثلهم غير عنا ابن جريت قال إبراهيم بن عبد الله ابن القارب قال عددنا ابن عمر من ابن عمر؟ محمد بن يحياء ابن عمر منسوه إلى جد المكي نسيل مكة هو عدمه قال حدثنا سوفيان عن الاسنان عن الأعراض عن أبي غريرة عن عليه الصلاة والسلام قال إذا قلت لصاحبي أنصر يوم الجمعة والإباو يخطبه فقد لغيت قال الماسنان هي لغة أبي غريرة فقد لغيت من لغة أبي غريرة فقد لغيت وإنما هو فقد لغيت باب الجسعة التي في يوم قال حدثنا يأهم يأهم قال على مالي حقا وحدثنا ختيبة بن سعيد عن مالك من أنس عن آن الزناد عن أعرض عن أبي هنير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بكر يوم الجمعة فقال في ساعة لا يوافق عبد المسلم هو يصلي يسأل الله شهاد لأعطاء ياته وهو يصلي عنه هو ينبعه زاد ختيبة في الوادي وعشار بيدي قال حدثنا اسويل بن حر قال حدثنا اسماعيل بن إبراهيم قال اعددنا ايوه عن محمد عن ابو هريرة قال قال ابو القاسم صلى الله عليه وسلم إن في الجمعة لساعة لا يوافقها المسلم قائم يصلي, يصلي يسأل الله خيرا إلا أعطا إياه والصور أنها آخر ساعة من ساعة الجمعة إلا أعطا إياه وقال بيدي يقللها يساعدها ومن ينزمش لساعة أن تكون ساعة فلكية لا ينزم تكون ساعة فلكية سبتونها تطيقا لا قال حدثنا ابن مثنى قال حدثنا الباعث عن ابن عمرو عن محمد عن ابي هريره قال قال ابو القاسم صلى الله عليه وسلم قال حدثنا حميد بن مسعد الباهلي قال حدثنا بشير يعن ابن مفضل حدث قال حدثنا سلم بن عمرو عن محمد عن ابي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ابو القاسم صلى الله عليه وسلم بمثليه قال وحدثنا عبد الرحمن بن سلام الجمحي وحدثنا من الربيع jakiś ابن مصنع عن محمد بن زياد عن أبه يغيرت نبي، عليه الصلاة والسلام وقال إن بالجمعة لساعةٍ لا يوأفصنوا مسلم يسل الله فيه خيراً إلا أعطراياه قال وهي ساعة خفيفة وحدثنا أهلا عن محمد بن راق فقال أحدثنا عبدالرزاق跟 معرض عن همان بن سفري عن أبه يغيرت نبي عليه الصلاة والسلام ولم يقل يساعة خفيفة قال حدثني أبو الطاهر وعلي بن خاشر قال أخبرنا ابن أهل عن مخرمة أبن بكين قال حدثنا هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قال حدثنا ابن أهل قال أخبرنا مخرمة عن أبيه عن أبي بردن ابن أمي موسى الأشعري قال قال لي عبد الله بن عمر أسمعت أباك يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كنت نعم سمعت, سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هي ما دينا نجلس الإمام إلى أن قطب الصلاة والصحيح أنها آخر ساعة ساعة الجمعة بابه فضل يوم الجمعة قالوا حددني حرملة من يحفل قال أفضل أن يوم قال أفضل يونس عن المسيحان قال أفضل أن يعبد الرحمن أنه سمع بغريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم انطلعت عليه السمس يوم الجمعة في خلق آدم وفي خلق الجنة وفي أخرج منها قالوا حددنا ختيبة بن سعيد قالوا حددنا غيرة يعني حزامين عن أبي الزنات عن, عن أبي بريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال خير يوم انطلعت عليه الشمس يوم الجمعة في خلق آدم وفي خلق الجنة وفي أخرج منها ولا تكون الساعة إلا في يوم الجمعة باب هذه الأمة ليوم الجمعة هذا من خصائص الأمة. الأمة هذه أمة كريمة على الله فصل الله بخصى من خصائصها يوم الجمعة أضل الله عنه اليهود والنصار لليهود السابق وللنصار الأحر واختصت هذه الأمة بيوم الجمعة قالوا حدثنا عمر بن ناطق قال حدثنا سفيان ابن عيين عن أبي الزناد عن أعرف. عن أعرف قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون ونحن السابقون يوم القيامة بإذا أن كل أمتين أوتيت الكتاب من قبلنا وأتيناه من بعدهم ثم هذا اليوم الذي كتبه الله علينا أداد الله له فالناس لنا فيه تبع اليوم ذو غدا والنصارى بعد غد وحددنا المابعون قال حددنا سبيان عن أبي الزنا عن أعرض عن أبي بريرا عن, عن أبي بريرا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون ونحن السابقون يوم القيامة بمثله قالوا حدد لنا قتيبة بن سعيد وزاهر بن حرب قال حدد لنا جرير عن النعس عن النصاله ان ترى ان قال الله رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن اخرون الاولون يوم القيامه فنحن اول من يدخل الجنه بيد انه قوه الكتاب من قولنا او تراه مبين فاختلف الله المختلف فيه من الفرق فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه هداه الله قال يوم الجمعة فاليوم لنا وغداً لجهود وبعد غداً لنصار قال أحدثنا محمد بن راف قال أحدثنا عبدالرزاق قال أخبرنا معمر عن هماه بن منبه أخي وهم بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو راير عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أخذ حديثه يا إخوان أطراب وحب أن ينبي خرج إن شاء ودخل شهر شعبان إن شاء الله نوقف درس إسلامي المسلم ونقرأ إن شاء الله من تدارس بأحكام الصيام إن شاء الله يعني كم بقية في شهر الرجل؟ كم جمعة؟ جمعة جمعة, جمعة. يعني بقية لنا بعد هذا الدرس إن شاء الله درسه في إسلام الإمام المسلم إذا دخل شعبان أتينا بتمام منه الشيخ العادل عزازي وإن شاء الله نتدارس في أحكام الصيام حتى يخرج شهر شعبان إن شاء الله نحمل هذا الحديث الأخير في هذه الليلة إن شاء الله يقول نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنه قوت كتابا من قبلنا وأتيناه من بعدين وهذا يوم هو الذي فرض عليه فاختنفوا فيه فهدانا الله له فهم لنا فيه تبع فاليهود بدأ يصار بعد غد قال حدثنا القري باصبر النافي الاعلام قال حدثنا ابو فضيل عن ابي مالك الاشجعي عن ابي حازم عن ابي ربيعه عند رجعيه في الكراش عن حذيمه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اضل الله عن الجمعه قبلنا فكان يقول يوم, يوم وكان صار يوم الاحد الله بنا فهدأنا الله اليوم الجمعة فجعل الجمعة والسبت والأحدة وكذلك هم تبعوا لنا يوم القيامة نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة المقضي لهم قبل الخلائق وفي واصل المقضي بينهم قال حدثنا أبو الطريب قال أخبرنا ابن زين عن سعد ابن طارق والحدث الذي يذعي من الهراج خديفه تلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم هدينا الى الجمعه وضللنا عن ما كان قمنا فذكر بمعنى حديث النضير ولا زالت ابواب الجمعه كثيره متواليه الى هنا سبح الله الذي لا تضيع الله وسلم على نبينا